فنستكمل إن شاء الله تعالى ذكر الفوائد التي لم يذكرها الشارح رحمه الله تعالى في شرحه على حديث أنس في بول الأعراض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد ذكرنا من هذه الفوائد في اللقاء الماضي أولا نجاسة بول الآدمي وهو إجماع الثاني أن الاحتراز من المجاسة كان مكرراً في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم قبل استئذانه ثالثاً استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر القصوص رابعاً المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع. لأمرهم عند فراغ الأعرابي من دوله بصد الماء عليه الخامس المبادرة إلى إمكار المنكر عند من يعتقده منكرا السادس تعيين الماء لإزالة مثل هذه النجاسة وبينا الحكمة في ذلك والاختلاف في هذه المسألة السابع قول الخطاب عليه رحمة الله إذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر وأخيرا مما ذكرناه أن أسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة على الراجح من أقوال العلماء تاسعا قال الحافظ رحمه الله تعالى ويستدل به أيضا أي بهذا الحديث على عدم اشتراط نضوب الماء يعني ذهابه لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف وكذلك لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق قال الموفق في المغني يعني ابن قدامة بعد أن حكى الخلاف الأولى الحكم بالطهارة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا وما دام النبي صلى الله لم يشترط شيئا فالأصل عدم الشرق قلت والقول باشتراط العصر هو مذهب الحنفية والحنابلة يعني اشترطوا حتى يثبت للثوب حكم الطهارة أن يعصر بعد غسله والقول بعدم اشتراطه هو مذهب المالكية والشافعية واختاره أبو يوسف من الحنفية وهو الراجح إن شاء الله تعالى للحديثين المذكورين آنفا والأصل عدم وجوب العصر ولم يأتي في الشرع ما يرشد إلى عصر الثياب حين غسلها ولو كان واجبا لجاء الأمر به كما جاء في حد الدم, الدم وقرصه بالماء لكن قال في مغن المحتاج ويسن عصر ما يمكن عصره خروجا من الخلاف طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب يتوسعون في مسألة الخروج من الخلاف يعني مسألة اختلف فيها العلماء الآن فبعضهم يوجب العصر عصر الثوب بعد غسله والبعض لا يوجب فيقول خروجا من الخلاف نعمل إيه؟ نعصر فإذا كان واجبا يعني كمن يقول إيه؟ يمسك بالعصر من الوسط إذا كان واجبا ما خسرت شيئا وإذا كان واجبا فقد فعلت المطلوب وإن لم يكن واجبا ما خسرت شيئا لكن كنهم يقولون أنه يستحب هم لو قالوا يستحسن لكان أولى وفي فارق بين أن نقول يستحب كذا فلا بد لإثبات مثل هذا الاستحباب من دليل شرائي فالاستحباب مثل الكراهة مثل الوجوب مثل التحريم كل ده يفتقر إلى الدليل الشرائي لكن لو قالوا يستحسن القول بعصر الثياب بعد غسلها خروجا من الخلاف لكان أولى ان باب الاستحسان باب لا يتطلب أدلة شرعية ولكن كما قلنا هنا يكفي أن يقول من باب الخروج من الخلاف العاشر من فوائد هذا الحديث أنه لا تحديد فيما يغسل به يقيل سبعة أمثال البول وقيل لبول كل رجل بل وقيل إنه يستحب أن يكون مثل سبعة أمثال البول الفرق بين بول أولاً إيه؟ قيل سبعة أمثال البول يعني على الوجوه أي لا يطهر المكان الذي بيل في إلا بصب سبعة أمثال هذا البول إيه؟ في هذا او على هذا المكان ذا كأنه على الوجوه قول التالي يستحب على الاستحباب والصواب الله تعالى أعلم أن المكاثرة التي تذهب أثر النجاسة تكفي بلا تحديد لأن التحديد لا يقال به إلا بنص ولا نص ولا إجماع في المسألة قال الصلعاني رحمه الله تعالى تعليقا على قول من قال بالاستحباب قوله سبعة أو سبعة من أمثال البول لا يتم إن كان دليله هذا الحديث إلا بمعرفة قدر بول الأعرابي وقدر ذلك الذنوب وإنه يحتاج إلى وحي وتنزيل ونفس الكلام اللي قلته إن التحديد هذا يفتقر إلى دليل وما دامت المسألة ليس فيها دليل فالأصل ألا نضيق على الناس ما وسع الله عز وجل فالعبرة ذهاب أثر النجاسة فإذا زالت بنفس قدر البول أو بأكثر أو بأقل فالعبرة في هذا الحكم بذهاب أثر النجاسة قال القرطبي في المفهم فرقت الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء تمسكا بهذا الحديث يعني قالوا فرق بين أن تصب الماء الطاهر على النجاسة فيطهر المكان وبين إن النجاسة هي التي ترد على الماء الساكن أو غيره قال وقالوا إذا كان الماء دون قلة دون القلتين فحل به نجاسة تنجس وإن لم تغيره على اعتبار ان مذهب الشفعية في هذا الباب ما زاد على الكلتين غير ما كان دون القلتين فما كان دون القلتين دا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة ظهر أثر للنجاسة في البول في الماء أو لم يظهر قال وقالوا إذا كان الماء دون القلتين فحل به نجاسة تنجس وإن لم تغيره وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة وهذه دعوة متناقضة إذ المخالطة حصلت في الصورتين يعني هنا التقى ماء بنجس أو التقت نجاس بإيه؟ بماء وتفريقهم بالورود فرق صوري ليس من الفقه او ليس فيه من الفقه شيء وليس الباب من باب التعبدات بل من باب عقلية المعاني فانه من ابواب ازاله النجاسه واحكامها قال ثم هذا كله ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاه والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه وتعقبه ابن دقيق العيد باعتبار إيه أو طبعا مسألة الظاهرة الله أعلم إن المذهبية كان لها دور في هذا الكلام فالقرطوي مالكي ابن دقيق شافعي فالمالكي بينكر على الشافعي والشافع بيدافع عن الشفعية وذي آفة التعصب لمذهب يعني حقيقة تعقب ابن دقيق فقال هذا الاستثناء ضعيف اللي هو إلا ما غلب على نعم أو إلا ما غير طعمه أو لونه ويقول الفرق الذي ذكره قوله عليه السلام إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لما قالوا فارق بين ورود النجاسة على الماء أو ورود الماء على النجاسة استدلوا بايه؟ بحديثين حديث الأول اللي جعلوا ورود الماء على النجاسة يطهرها حديث ايه؟ حديث النبعانة حديث الأعراضي لأن هنا النجاسة هي اللي موجودة أو هي اللي ثابتة في المحل والماء هو اللي إيه؟ اللي وارد عليه طيب الحديث الآخر الاستدل به على ان ورود النجاسة على الماء تضره اللي هو لا هو ده الحديث هو استدل في هذا الحديث اللي هو اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة هذا التعقب من ابن ذقيق مقبول ولا مردود ولا يقول مقبول يقول مقبول ليه ولا يقول مردود يقول مردود ليه ليه مم. بالفعل قلت ليس في الحديث أن النهي معلل بخشية التنجيس حتى يقبل هذا التعقب أهميب صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت, يده. أين باتت يده لم يذكر أن ده مجرد ورود اليد على هذا الماء أو انغمسها في الماء بعد الاستيقاظ هيكون أهل العلم على أنه منباب التعبدات حتى لو كان على يقين من أن يده نظيفة ليس بها أثر لنجاسة برضو يغسلها ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء نعم. لكن هو على عند الشفاء سألت التفريق بين ورود, النا... ورود النجاسة مشهور جدا في مذهب الشفاءية وفرعوا عليه مسائل كثيرة جدا نعم. قال القرطبي أيضا قوله إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر فيه حجة لمالك رحمه الله أنه لا يتسوك في أي لا يتسوك المرء فيه المسجد لأنه من باب إزالة الأقضاء وغيره يعني غير مالك علّله بأنه يخشى أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه هذا الكلام أيضا متعقب بأولا لا يمكن القطع بأن التسوك من باب من باب إزالة القذر أو من باب إزالة الأقضار كما قال أدي واحدا أن نفس صلى الله قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ولا يلزم ان التطافل يكون من, من قضر ببليل أن انت بتتسوك حتى وإن لم يوجد مثلا هذا القضر أو الأذى لو سمينا أو قبلنا هذه التسمية جدلا لأن أقصى يستعمل فيه الإسواد عند تغير رائحة الفم وتغير رائحة الفم أصلي يعني ليست قضر محسوسة او ملموس ولكن هو مجرد رائحة والرائحة اصلا بتكون خارجة من ايه من المعدة ابتداءا والسواك محله اللي ايه فم كل الفم السواك محله الاسنان واللسان الاسنان واللسان فم شغير كتير ولكن هي الاصل فيه ايه انه مطهرة ومرضاة في نفس الوقت مطهرة للفم ومرضاة للرب في نفس الوقت وسبق ان احنا رضينا هذا القول في باب السواك وقلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم أو أمره صلى الله عليه وسلم من قام إلى الصلاة بالتسوق يرد مثل هذا لأن غالبا ما يكون أو كثيرا ما يكون فين في المسجد حتى ولو قلنا إن التسوق بيكون لا حول علاقة هو هو لم يعرفوا أداب المسجد لفعرفوها ما فعلوا هذا يعني ودي مشكلة المسلمين في طلبات أبنائهم لا أعد سامع. أعد آه قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة هذا يحتمل أن يكون عند القيام للصلاة والقيام للصلاة بيكون في المسجد وأيضا لو كان من باب إزالة الأقدار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صحبتي أو في حضرة أصحابي وقد ثبت أن النبي سلم تسوك في حضرة أصحابه في غير ما مر فهذا كله يدل على أن المسألة أو اللي ذهب إليه القرطب هنا أو انتصر له من مذهب الإمام مالك رحمه الله فيه نظر ننتقل بعد ذلك إلى الحديث السابع والعشرين نعم لا لا لا أبو العباس مش أبو عبد الله أبو العباس اللي هو شارح صحيح مسلم إنما المفسر هو ده مالك وده مالك الاتنين يعني يشتركان في المذهب لكن أبو العباس أقدم أبو العباس اللي هو شارح صحيح مسلم كتابه اسم المفهم أما صاحب التفسير اسمه كنيته أبو عبد الله نعم الأجر بالتجيب للقلتين أو أدنى من القلتين أو أكثر من القلتين العبرة بالتجيب لأن我的قول صح الحديث إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ليس فيه القطع بإي أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث ولكن فيه احتمال طب هذا الاحتمال يرجحه إيه يرجح هذا الاحتمال إيه تغير الأوصاف إذا ما تغيرتش الأوصاف بالأصل إيه الحكم على الوصف الموجود الآن ما تغير يبقى ما فيش نجاس ما ازاي لو كانت موجودة كانت لابد هتغير احد الاوصاف اما اللون او الطعم او الرائحة فكون لا تغيير لهذه الاوصاف او لبعضها يبقى ده يدل على ان النجاسة اصلا غير ظاهرة جرم النجاسة غير موجود او غير قائم في الماء ساعه ايدي طيب ليك هقول لك ايه هي ظاهره يبقى معناها لابد بظاهره تعرفها ازاي تعرف دي نجاسه مش من النجاسه تعرفها ازاي الميه بالضبط ازاي ازاي بقى في هذه الحاله لا بد هيكون لها اثر انت لو اتنظرت فيها الماء مثلا ابيض هلا بد هيتغير هيحصل فيه نوع من الاصفرار او ايه الطعم نفسه هيتغير او كده لأن انت بتقول ماء قليل لاقته نجاسه ممكن تكون مثله أو قريبة منه أو كده لا بد يحصل فيه تغيير كونك انت ما تشوفوش يبقى انت ما اللون بس لكن يبقى الايه يبقى الطعم والرائحه لو انت تذوقته هتعرف ان في تغيير ولا لا لو انت شميت وهتعرف ان فيه تغيير مش مجرد ان انا انظر في الماء ما وجدتش فيه شيء يبقى خلاص لان احنا مقول لعندنا ثلاث اوصاف دون وطعم وريحة اي تغير فيها يدل على وجود النجاسة في الماء انا التلام واضح جدا يا جبعة مش عزين نضيع وقت فيه لاشيء بقول اصر النجاسة ده ظاهر في الماء ولا مظاهر خلاص يبقى انتهت القصة مستعم